تَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُقَضِّبُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ إِنَّ في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 كأصحاب النار هم فيها خالدون